وَأَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَآتِهِمْ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَآتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ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 أوليس الله بأعلم بنا في صدور العالمين وليعلم أن الله الذين آمنوا وليعلم أن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فآجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين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 فَلَسِرْ فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَلِّمُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْضَى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 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله, الله أكبر سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد a